الماء مسحه مرتين هي تنويه لقول صلى الله عليه همسكم يوصيكم ويروكم صلى الله عليه وسلم الاثنان فلا يجدي النصب بعد الرأس دون معطفيه وذكرنا ثلاث صور او صورتان ذلك على الناصيه واكمل على اليمين ثم ننتقل الى القسم الى Maję ś zdjęć. Nieemosy, nina sesła ma af店. Nabi W ramach People District nie nie ponocie akję uwagi. Musi przeważ ś صاحب الشجر البني رحمه الله. إذن أيضا الذي نضرب الأخر على السنين من طلوع الشمس طاعة المذنب يقول هذا سحب درين سنة والصواب كما دل عليه الحديث أن آآ أنهما من أن الأذنين تابعين أو تابعين لرأس أن الأذنين تابعين عنه سنكون اللفظ بالوعي. انتقل إلى رسل رجلين كلا بالكعبين من تعالى وارجلكم الى الكعبين بالكعبين أرجو لكم بالفتح كفي قراءة الكسر، بالكسر وأرجو لكم كلا بالكعبين أرجو لكم بالفتح كما على يا أيها الذين نمعون كذا ربكم من الصلاة وعيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لكم من فخذكم على المغسول يبقى حكمها بس عند اهل السنه اذا لم تكن داخل الف او داخل الجور وان ترات الجسم وارجلكم الى الكعبين قعدس عند اهل السنه والجماعة إذا اذا كانت القدمين قلت الى قادرتين في ربعين في أو في الجوارين. خلافا للشيعة. القراءة هي كده من مش هي حاجة مش هي يعني. إذا على المنسول بيبقى قسم إذا كان إذا لم تكن داخل أو داخل طراءات القسر يبقى أن على المسح وفي الحاله دي إذا كنت لابس القفل أو لابس الجور خلاف الشيعة عندهم مسح عندهم طراءات القسر في كل الأحوال طراءات القسر عند الشيعة وينسى يمسى على المتدامين دون أن يكون لابساً القفل أو جوراً لهذا المسألة انتقلت من كتب الفقه إلى كتب العقيده هذه المسألة الفقهية انتقل لما نتكلم في حوار مع الشيعة أو في مرادة مع هذه المسألة الفقهية انتقل من كتب الضغط إلى كتب العقيد وانتقل بعد ذلك إلى الترتيب لعلم الله تعالى اكتركه مرتبا في الآلة آية المدينة في المدينة وطلط النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا كذلك كل الأحاديث الموجوده في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم توضح فينا مرتبا في جزئية عند مسح الراس ان للمرحه ان تمسح على الخمار اذا كانت هناك قوه يعني في مشقه في نزعه او غمار حديث منديش حديث ورد كمان عن النبي صلى الله عليه وسلم المس المرأة المسح على الخمار ولكن فعله مسلم رضي الله عنه ومسلم طبعا مش كم من نصين أبدا يعني فالعلماء قالوا إذا ما دام لنا صح في هذا البال الحديث يفوز المسح على الخمار للمرأة إذا كانت هناك مشقة في نزعي أو لمرضي ونحوه واختار الشيخ ابن رحمه الله تعالى ان المس يكون عند الضوء مؤقفا ثم انتقل الى الموالاه وهو معناه رسم العضو الله قبل ان يجف السالد يعني تصلت الوجه تشرع مباشره في غسل الجديه الى المرفقين قطعت المياه وانت بعد ما رسمت الوجه المياه صعياته يعني شو غيرت بالبحث عن المياه طبعا ما شو غيرت بالبحث عن المياه ده وعن الماء للهضوط تكمل الهضوط حتى لو جاف العضو المقصود حتى لو جاف العضو المرسول لكن كنت تتبطى مثلا وحتى ناملك مثلا كوبيت شايفة وصوله عادي تشعر بالشايفة مثلا وبعد كده الأعضاء المرسولة جفت يبقى تكع تاني مرة اما الاعضاء كفت بسبب انشغاله بالبحث عن مال للوضوء فتكمل حتى لو كفت الاعضاء اختار الشاب التيمين ايضا كذب للموالاه حديث خالد بن معدن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل مصلين وفي ضفع قدمه جمعه قدر ردرهم لم نسبها يعني فامر الله ان يعيد الوضوء فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابي ان يعيد الوضوء تاما فلو كانت الشاهد من الحديث اول شيء دلاله انه اذا لم تكن الموالاه شرطا او ركنا كان اسم الموضوع يتكلم امره ان يمسك هذه الجماعه انتهت المساله لكن في كون النبي صلى الله عليه وسلم يأبر الصحابي والذي طبعاً أن يقصر أن يعيد الوضوء في رواية يعيد الوضوء أيضاً صلاة طبما الوضوء قطع قطلاً كذلك الصلاة قطع ماضياً هذا كان الرقم ستة أو نقول ممكن أن أقول رقم سمعة me وباقي العلماء اتفقوا على أنها سنة خلاف إجراء الإسلام تيمياً رغم صحة الحديث. ومن سنة له السواك وذا أفرقنا بكم في سنة التطرق السواك وسنة التطرق وهو سنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم دولة المشطة على قمتي وأمتهم في السواك ثم غسل الكفين ثلاثا في اول وضوء هو ايضا سنه لذلك بعد أن نغسل الكفين ثلاثا ثم نبدأ في غسل اليدين الى المنفقين نعيد من أول رؤوس الاصابع يعني ما تحسبش غسل الاول بتاع الكفين خلاص من نبدا بانعيد في غسل يدين المنفقين نبدا من بعد الكف لاحقا ندخل رؤوس الاصابع مره ثانيه الى المنفقين وندخل في المثل في النص أو في البصر. وذكر في في الفرائض المضاضة والاستنشاق من من فرع الوضوء وفي في السنن المبادرة في المضاضة والاستنشاق، يعني المضاضة والاستنشاق ويش؟ والمبانمة في المبادرة والاستنشاق ما هي من ذب يعني تبالغ في المغمضه في, في اداره الماء في الفم وفي الاستنشاق ثم تبالغ في سحر الماء بحيث انك ما تعرفتش انك أو او يعني ثم التلت وتخبير اللحيه كان جل وضوءه صلى الله عليه وسلم تدليكا يعني مع صلى الله عليه كان يغوطه بمد المد ده هي بيت بوضع بس إيه المية كل واحد في ألبكة لو واحد وضع على مية الله أكبر صحيح المية بتفصل كل وطوب. تقريبا يعني طبعا ما نقول ده هي غضب كده في المساجد كده لكن أنا ما أقولك في البيت يا ريت نتعلم ااا تصفية الماء برضو بن السنة في الماء ممكن نجيب دورة ونبنى بلطة بلطة من نجيب دورة ونضعها مية نضعها ميدورة برضو ويريد مردوي لقصالتها تطبيقاً للسنة تطبيقاً، مش مخري يعني تطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتخليل اللي من السنة أيضاً أن من عنده لعدة كثيفة من النبي صلى الله عليه وسلم أخرى كفف من, من ماء ووضعها تحت عنقه هكذا فلتجد بها الهيدة وفي تشبيك الأصابع لأنه ضعيف يأخذ كفف من ماء Sama Rosjan, tak jest, że ma tak, że ja nie chcę. Sama bardzo miło. w to ja لما تخرج من المسجد انت تخرج بالشمال المسونه من تخرج بالشمال, بالشمال وتقف بالشمال بشمالك على عز الله النعال الايسر تقف على النعال وبعدين تخرج من الرجل اليمنى تبدا تمس اليمنى ثم هي طبق عليه السلام عليكم ويصرح مرة ثانية في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني لم يسرع شعره عليه والسلام ترجده ورجد شعره وكان نبو صلى الله عليه وسلم ورشده ايضا سواء بدافر من أو باليمين يديه صلى الله المزل. في دعله كان في اليمين في دعله وظهرتي و جاءني باليد عليه الصلاه ثم تسقيكم الغسل من السنه يعني الواجب في الوضوء مره مره غسل الاعضاء مره المره اعضاء المغسوله توسع مره واحده هلأ هذا الواجهب هذه المرة الأولى واجهب بشرط هذا المرة الأولى واجهب بشرط معنى ما جميع العض والمرسول يعني إذا لو أتطبق هذه السنة بمرة بالمرة ونتفضح مرة بالمرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحيط معباس تفضح مرتين مرتين وسلافا ثلاثا ثمث مرات Wreszcie to, że w tym هي على زي ما حصل مع 5.10 بلي في طبو وعند الجيزه كل اسبوع ان شاء الله يبقى نحضر حضر الرساله شاء الله ثم نقل إلى ناطر الوضوء ويلا بالخارج من السبيلين السبيلين اللي هم أي اي خارج من السبيلين ياخذ الوضوء ومرنا معنا لا يخرج من السبيلين عزكم الله المني والبول والنزل والوجه والغالط من الخارج عزكم الله واي خارج بقى اسواق معتاد او غير معتاد فقول إلى ناطر وطبعا كل تفاصيل اللي فاتت دي عرفناها عرفناه الملوكين في المرات السادة عرفنا الاحكام في كل خارج من المستبيلين عرفنا اين عرفنا بنتعام المعايزة ثم انتقل الى خروج النجاسة من تقييم القدل خروج النزار من الجاسة. يعني لو عصد الله وقت عنده عفنا الله زي It's not الحديث حديث الطواني بن عسان يقول إيه نظافة من من ولاك من غاقي تراولي ونوم من نوع عش نظافة فطبعا خروجه من أي مكان ما حدش يبقى نص عام يبقى سواء خرج من النبض المعتاد وغير غير المعتاد يبقى أولا الوضوء من شام ومنه وانطفأ هذا النظيف التالي سواء العبث أو تطيطه بجمال نوع نوع يعني لو واحد مضوضة ثم حدث له وقل ما وبعد أن يفيد منفعش يصادق اللي فات لأن إن شاء الله مش يشعر إلا حدث الحدث من من قبل الشيطان أي حاجة فارجة من السبيلية من غير السبيلين الدم ما في لو كان شيء خارج غير البول والغاز من غير السبيلين وضرب مثال بالدم الدم ده يأتي معنا إن شاء الله في خلاف من يقول بظهر الدم ومن يقول بنجاسته يعني يعني حرفيا يعني كان قلته أخذته من يقول بظهر الدم ولو قلته أخذته بنجاسته من, من يقول بنجاسة الدم ف الله عليه وسلم ثلاثين بول، غائة، بول، ونوم. وقوله العين وكاء السح فمن نام فليغضب والكاء في تحت في الهامش معنى الكاء ومعنى السح. يعني واحد اكتفى بينعس أو اكتفى ينام ما بيعرفش إيه اللي فارق منه، ما بيرجعوش بال differences. في الحالة دي ااا قالوا أن النوم مظنة الحدث مش ده هو الناظر؟ لا، إنه هو في مظنة انه يخرج منه شيء ولا يشعر، فيقول من عين النوم من الناقة النمو النمو الحدث بالحاس. تجيب نص أن نمس على ثلاثنا ولا ننسعها ثلاثة أيام من غائط وقول ونوم إلا من جنالة فضبطه في من هو ولكن من غول وغارف معناه هنا لا ننسعنا ثلاثة أيام من غارف أو بقول أو نوم إلا من جنالة يعني ظلم في, في يعني ظلم حدث أسرى ظلم في حدث أسرى Tamsach, bo dołamy tym mężem, ile المسح على na عليه a من رويته سيرة شفنا ورجع من لحديث أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله إذا من حضر يعني قال في <تصفيق> محمد انتصار السلام ان الواحد الاول دماغه من كده mam już wari, bo w lihapie, أن يأتي نص يفرّع بين رجل النار عمر الحديث عمر يقول أيما رجل الناس فرجت بليه بطة وأيما مرد مست فرجها بليه إذا في أمر هل يسقطنا عليه اللي هو الثاني أن رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يا نسي ستتكرر هل عليه قال لا. فأعندنا أراء ثلاثة من يقول بالنقد مطلقاً ومن يقول بعدم النقد مطلقاً ومن توصف في النهاية <تصفيق> شكل سام عم الله قال أن البطء من مس الفرش سواء بشهر أو بغير شهر سواء بعمد أو بغير عمد فهو على الاستحباب إلا أن يخرج شيئاً أردت قال الناس خروج شيء يجب الوضع مش من الناس من خروج شيء يعني خرق مني ضابطي خرق مني ضابطي وهكذا الشيخ الأخيري رحمه الله قال الوجوه متوجه جدا في هذه المسألة ولكن لا استطيع أن أغزيم منه شؤالي خايمين رحمه الله أنتم تعلمون مع الشيخ يقول قد الوجود بالناس تذكر متوجه قوي جدا له وجه قوي ولكن لا يستطيع أن يكفيه. نعم. الشكل الإسلامي قيدش اي حال يمكن شكل الإسلام من قيم قيد هذه المسألة بالشأنه. بالنسبة للأم لما توصل الأطفال يعني. نعم. بعد عندنا ثلاثة أراء أنا من لي أقول فيها رأي الاسلام الإسلام رحمه الله أنا وضعهم نسي الزكرة على رسك في نقل السنة الشيخ أبو مالك صيحة السنة ذكر بعض التنبيهات ثاني هنا يعني إنه حتى لا يضيع أن أن فرج الغير لا يمضي، مس فرج الغير لا يمضي، فإذا مس الرجل فرج المرأة تين، ومس الذكره فلا دليل على انتقاد يضوي أحدهما، فلا دليل على انتقاد يضوي أحدهما، بل إذا ترتد على ذلك المس فرجه، لذلك مس المرأة والرجل ذكر الصبي والناعم ja ją يعني بيقول الدكتور بيقول مش, مش عشان المس كمان نعم عشان فيه عزه الله البول والغارط طبعا البول انت بطوط وقامين وصفت ببول أو بغارط فهذا ليس له علاقة من بنقد الوضوء هذه نجازة يعني البدن البدا يجب لازلوها الحقق وطوء كامل نبوش أي حعش باعز يعني ثم انتقل الى الأكل لحم جميلة الجمهور يقول أن أكلم النبي وتموضر منه على الاستهباب مع ان الحديث في طرينة قوية جدا تقول أنه على المجهور لما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضط منه لبكون قال منه لبكون قال إن شكتا فأتوضط شكتا فأخواص إذا الاستهباب إذا يصدر قبل المغرب قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب ركعتان لمن شاء أصبح ركعتين قبل المغرب دون على الاستعداد فأنا ضوض من لحم الغنم قال أي شيء شئ الله وبعدين برضو بنقول إن شئ ثلاثة قط نفس هيك نص ال نفس الحديث يعني قال أنا ضوض من لحم الغنم قال نعم ضوض من لحم الغنم Żebyśmy nie mieliśmy aż jest ląb oczna nie że tłumaczy, że i tak bardzo ważną kolumnę, to أيضاً مرتدة منيع على قطر الكبير يعني. نعم. لا إذا ما سألت تانية قالت يا شيخ هذا سألت تانية قال لي نبص هنا في الأول وعندنا عشان عن طريق. هنا كمان في في تلميح عن لمس المرأة الأجنبية. لمس المرأة الأجنبية هل يمرض أم لا؟ لمس المرأة الأجنبية. نقطة الوضوء أو لا ما عندهم مسألتين مسألة نقطة الوضوء ومسألة المرأة الأجنبية مسها محرمة مس المرأة الأجنبية محرمة لأن يطعن عليكم بملكة التنقراطية معنى الحديث غير له أن سيناس المرأة لا تهيلة نقطة الوضوبة سواء انسه بشهوه او بغير شهوه او متعمد او بغير عمد او كيف مش علاقة بناط الضر تماما الا اذا تمت هذا المس ضروب شيء لكن المس حرام وعند بعض المثالي اخذ ظهر الايه او لمس من النساء مجرد المس اي امراه سواء زوجه او أم او بنت صغيره كبيره كذا مس على اطلاقه ja, ale wstaw, że ale jest? Nie, <stut litany igalimany> <cere bringen Getafore backshab> Nie, <entertaining> <��aniaUB> <CHANNEL> <mysiston> <elephantuitive> <mysiston> إلا إذا تعرض يمسه فروق ناقض الناقل ناقل الشيخ إلى ما يجب له. الوضوط. خلص خلاص خلص الساعة عدين عدين في الساعة تاني. اللهم استعنة يمكن ربنا يهمنا علينا أن نخلص من ما يجب له هو يجب على المكلف فعل الوضوء لامور ذاتية أصلاً بلا هيأة. او صلاه جنازه او اي مع من انواع الصلوات المكتوبه او النوافذ يجب لها الوضوء بلا فيها. نعم ياتي ان شاء الله في معينه باذن الله تعالى ثم يقول ما يجب له الوضوء في الكتاب معنا الطواف بالبيت فرضا كان او نبدا الذي نساله من يجوء بالوضوء للتواف بمسألة تلك هو بيستدير الحديث إيه؟ أن التواف صلاة غير الممو وفيها فيه التلم فردوا على هذا الحديث وقالوا أن ليس معنى أن الطواف صلاة أنه يشبه الصلاه في كل شيء فإن الصلاه لا يجوز بها الكلام إلا الأفضار المخصوصة الطواف يجوز فيه لا يعني أن أن تواصل أنه يشبه بالصلاة في كل شيء؟ فايش الإسلام رحمه الله اختار أن الوضوء بالنسبة في سنه صلنا والشكر على رحمه الله اختار هذا هذا القول لما يعيشه من زحام في الطواف. او في عمر رمضان يكون يعني عشان ت... يعني من احدثه اسماء الطواف طبعا اصل منها هتدخل من اطواف هتدخل وانت ايه ضوء هتدخل وأنت على سوق اطوار كامله لكن اذا انتقلوا ضوءه في انصاف ثقاف عشان يقرب اطواف بقره انسانيه فهذا فيه مشقه يعني لا يعلم من الله سبحانه وتعالى لهذا الشعره الجميله عند الله شاف الإسلام على أن الطواف الوضوء الطواف سنه وليس واجباً خصوصاً أن العلماء أتوا على حديث أن الطواف صلاة نمو ليس معنى هذا أن نموش الصلاه بكل شيء نعم راجع شاف الإسلام أن لا لا يشترط الطهر الطواف مس المصحف إلى حاله هل يجوز مس المصحى غير مطابق؟ غير قال على غير طبعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تقولي بعد لن أسافر، هذا ضبط موضوع تاني. أولاً عنده انفلاخ أو عنده إحنا في مثلاً في في شهاء والدواب في وضع مصانع أو كذا أو كذا. فكل هذه الأمور ضبط. كل ما هو واحد بحفظ القرآن أو بيعت صفر القرآن لازم دائماً فترة طويلة جداً مش يقدر يحافظ على وجوده فترة هي مش يقدر يقيده كل فترة كذا حالياً ضبط. خلافا لشكل الشكل ابن أهل وقال أنه يجوز مس المصحف للمتوضع ولغير المتوضع والرجون والغير الموضوع عن أكادي مفهوم عن أكادي مسا وقراعا طبعا هنا غير إن كان في بيته وعايز يأذف برأي الجمهور في إنه لا يلبس مسحطة غير متعددة ممكن يلبس مسحطة عودة من حط من أو من المرأة لأن مكساة أو الحافظ يمكن هنا أن يلبس الجورة ويندي وتقلل مسحطة قراء القرآن فلا بس أما الجنوم لا يجوز لهم لإنه ممكن يزيل جنابة العصي لينجز لهم قراءة غير بس على قول الجمهور أما على قول شيخنا لا يجوز ولكن يجب الله يكون هناك اشخاص بشكل عام عندهم هذه النصوص يمكن ان يكون لا اشخاص يمكن إلا يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان فإذا هناك أيضاً يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون يعني اشخاص يمكن خالف هذه من هؤلاء العلماء آخر ما يستحب بلغم النور ما يستحب بلغم النور الشيخ ذكره ما فيش اي اشكال خاص لكن وهذه كيف حديث الشيخ حديث الشيخ لا يخاط عن الضوء إلا لا يحافظ على الضبط الا المؤمنين فهذه شهاده النبي صلى الله عليه وسلم بايمان العبد الذي يحافظ على الضبط إذا مستهب، بس، هذه مستهب ماذا لا تفعش النبي الله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله، يعني لا يجوز تصدام لأي حد ربنا من العلم يكون زوجه تحت الكعب أو تيل الكعب، الى الكعب يقول لا حظا، لا، لا من الكعبين أو لا حظا للكعبين من الإزاري. تبخليه فوق الكعب كده صندق. مش هيبانحك. زي ما قلنا النورة اللي في آخر في آخر في من من في يا اخر عرق في نصرين عجل نيسة من النبيس الله يصدق بأحد يقول يا اخر العرب فليكو الزارك الى رسل الزارك ابيت فليه الكعبين الى الكعبين ما حديث اخر إنه الإزاري من الكعبين أبقى نحصل الكعبين من الكعبين سألها بانطلون بجامة ترين وبعدين دلين. لما البرمودا طلع موضة وكل شباب الجامعة والشباك والشباك الجامعة ليه سلطانات الجنس ديه لديه في السفل بالفعل وبكل فخر ديه الموضة اللي طمعه ويمشي وهو يعجز لهذا الامر لماذا انت يعني عندك احرار او عندنا علامتين من علامات الإيمان وأنت على بين الحياة أنت تحافظ على الوضوء قبل وأن يكون سوء كلا مثل السابق فيه أبيك فيها التعليم اللي هو على طول ولا كل ما تحدث تفضل موضع مفاصلة على وضوء كامل مثل مرام طبعا تكتب أو تكتب من أو عشان على حتى الإخوة اللي هم و مره أو من السنة إذا أتيت من الطعام فأنت توضط توضط حتى لو أنت توضط وبعد هي أن تضط يعني أدخل السيرة وأنت مضطط وبعد تضطط بقى خلاص مش مشكلة خلاص يعني لكن تضطط السنة كذا وبعد تجلس إن بنذاكر ان ان شاء الله الاسبوع القادم خطه تحضير على والوسط Dajemy więcej na